الإنكاح هنا معناه التزويج وانكحوا الأيام أي زوجوهم والأيام جمع أيم بفتح الهمزة وتشديد الياء المكسورة والايم هو من لا زوج له من الرجال والنساء سواء كان قد تزوج قبل ذلك أو لم يتزوج قط يقال رجل أيم وامرأة أيم وقد فسر الشماخ بن ضرار في شعره الأيم الأنثى بأنها التي لم تتزوج في حالتها الراهنة وذلك في قوله يقر بعيني أن أنبع عنها وإن لم انلها أيم لم تزوجي فقوله لم تزوج تفسير لقوله أنها أيم ومن إطلاق الأيم على الذكر الذي لا زوج له قول أمية بن أبي الصلت الثقفي لله در بني علي أيم منهم وناكح ومن إطلاقه على الأنثى قول الشاعر أحب الأيام إذ بثينة أيم والعرب تقول آم الرجل يئيم وآمت المرأة تئيم إذا صار الواحد منهما أيما وكذلك تقول تأيم إذا كان أيما ومثاله في الأول قول الشاعر لقد امت حتى لامني كل صاحب البيت ومن الثاني قوله فإن تنكحي أنكح وإن تتأيمي وإن كنت أفتى منكم اتايمي ومن الأول أيضا قول يزيد بن الحكم الثقفي كل امرئ ستئيم منه العرس أو منها يئيم وقول الآخر نجوت بقوف نفسك غير أني إخال بأن سيتم أو تئيم يعني ييتم ابنك وتئيم امرأتك فإذا علمت هذا فاعلم أن قوله تعالى في هذه الآية وأنكخ الأيام شامل للذكور والإله وقوله في هذه الآية منكم أي من المسلمين ويفحم من دليل الخطاب أي مفهوم المخالفه في قوله منكم أن الأيام من غيركم أي من غير المسلمين وهم الكفار ليسوا كذلك وهذا المفهوم الذي فهم من هذه الآية جاء مصرحا به في آيات أخر كقوله تعالى في أيام الكفار الذكور ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا وقوله في ايامهم هم الإناث ولا تنكح المشركات حتى يؤمنوا وقوله فيهما جميعا فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم وبهذه النصوص القرآنية الفريحة الموضحة لمفهوم هذه الآية تعلم أنه لا يجوز تزويج المسلمة للكافر مطلقا وأنه لا يجوز تزويج المسلم للكافرة إلا أن عموم هذه الآيات خففته آية المائدة فأبانت أن المسلم يجوز له تزود المحصنة الكتابية خاصة وذلك في قوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم فقوله تعالى عاطفا على ما يحل للمسلمين والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب صريح في إباحة تزوج المسلم للمحصنة الكتابية والظاهر أنها الحرة العفيفة فالحاصل أن التزويج بين الكفار والمسلمين ممنوع في جميع الصور إلا صورة واحدة وهي تزوج الرجل المسلم بالمرأة المحصنة الكتابية والنصوص الدالة على ذلك قرآنية كما رأيت وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة والصالحين من عبادكم وإمائكم يدل على لزوم تزويج الأيام من المملوكين الصالحين والإماء المملوكات وظاهر هذا الأمر الوجوب لما تقرر في الأصول وقد بيناه مرارا من أن نصيغة الأمر المجردة عن القرائن تقتضي الوجوب وبذلك تعلم أن الخالية من زوج إذا خطبها كفء ورضيت. وجب على وليها تزويجها إياه وأن ما يقوله بعض أهل العلم من المالكية ومن وافقهم من أن الثيد له منع عبده وأمته من التزويج مطلقا غير صواب لمخالفته لنص القرآن في هذه الآية الكريمة أيها المستمع الكريم بقيت لتفسير هذه الآية بقية نأتي عليها في لقائنا القادم إن شاء الله لتعذر وقت لقائنا هذا دونها فحتى نلقاكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته